اتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَن يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 قل أرأيتم إِذْ كَانَ مِنْ عِبْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ما موى رحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليُذِرَ الَّذين ظلموا ليُذِرَ للمحسنين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 هم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبة طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستك في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرَنَا بَلْ هُوَ مَا استعجلتم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 انناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجبوا داعي الله وامنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فلا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 بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل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 حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تنتصر منهم ولكن ولكن ليبلى وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا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 عزل النصف ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما انحميما وسقوما حميما فقدّع أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال ألفا هؤلاء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 هم ذكرهم، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبك ومسواك.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 الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للهدى الذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبق أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضعاهم ولو نشأ ولا اريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولا نبلو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَشَاقُّوا رَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وَلَهُمْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَرْذَلَ آنَاكُمْ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوب عليهم دائما يره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعدرهم ولعنهم واعدلهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان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 وظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأرسل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغام كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخد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 ببطن مكة، ببقيني مكة من بعد أن أضفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل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 لا المسجد الحرام، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين.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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره, فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة, مغفرة واجرا عظيما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 يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم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 فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة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 عسى أن, يكن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا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 ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا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 قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم أن, هداكم للإيمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منهم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 تبصيرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ما. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 من هذا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عليه من ناعي للخير معتد مريد الذي جعلنا الله الهنا اخر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 لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد هل من محيط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 ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون آخذين, اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء إرثكم وما توعدون. فو السماء والأرض إنه لحق